بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البرود واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود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 الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن نبت شربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد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 112. والله من ورائهم محيط 113. بل هو قرآن مجيد 114. في لوح محفوظ